اذكار بعد السلام من الصلاه السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله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 إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ صدور النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَعُوذُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ